111. إنا أنزلناه في ليلة القدر 112. وما أدراك ما ليلة القدر 113. ليلة القدر خير من ألف شهر 114. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم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 119. ويعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة 110. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها